بسم الله الرحمن الرحيم المملكة العربية السعودية وزارة المعارف الأمانة العامة للتربية الخاصة المكتبة المركزية الناطقة بالرياض شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين جمع وتحقيق عبدالله ابن حامد الحامد الشريط الأول يقرأ الكتاب عليكم عبد الملك عبد الرحيم الوجه الأول يبدأ حالا بين يدي الكتاب لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي عميد كلية اللغة العربية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعى بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد فلكل أمة من الأمم مقوماتها الأساسية تقوى بتماسكها والاعتماد عليها وتتباعى حينما تضعف أو تنقطع صلتها بها والأمة الإسلامية مقومها الأساسي دينها الذي تدين الله به وما اجتمل عليه من أنظمة لجوانب الحياة المتعددة والذي كان سببا لنهضطها وعزها واقتعادها ذر المجد بما فيه من صلاح وإصلاح ليس للمسلمين فحسب بل لهم ولغيرهم وما استظلت جماعة بظل الإسلام حينما كان يطبق تطبيقا حسنا وكاملا إلا ونهض بها إلى مدارج الرقي لقد آمن المسلمون الأولون بذلك بعد أن تمكن الإسلام من نفوسهم وحكم تصرفاتهم وانقادوا لله طائعين فسخروا كل طاقة لديهم لخدمة هذا الدين دعوة وتوضيحا وبسطا وجاهدوا في الله حق جهاده بالسنان وباللسان حتى ان الشعر الذي كان قبل الاسلام يستعمل في الهجاء المقذع والمفاخرة بالانساب والاحساب ووصف النساء والخمور ويستغل للاغراض الشخصية فقط انقلب ليخدم اهدافا انسانية عليا ويحقق اغراضا ليست محدودة بزمان ومكان وجنس ومصلحة وينافح عنها وعن دعاتها ومن هنا وجد الشعر الإسلامي وفي مختلف العصور وإن كان يقوى ويضعف تبعا لقوة المسلمين وضعفهم وعلو المستوى الفكري وهبوطه ومن المؤسف حقا أن يتنكر كثيرون من أبناء المسلمين لهذا الجانب من الشعر ويتغافل عنه بل الأدهى أن يقف كثير من دارسي الأدب ليضفوا على ذلك النوع من الأدب أسماء وأوصافا بعيدة عنه تأثرا بما درسوه من الآداب الأجنبية أو ما استقر في نفوسهم من أفكار غريبة عن بيئتهم وأمتهم مردها التعصب والعنصرية أو الانسياق وراء تيارات فكرية معادية للإسلام لذلك كله كان واجبا على الغيورين على دينهم وأمتهم أن يبرزوا ذلك التراث على حقيقته ويكشفوه للناس وما أجمل أن تنشأ فكرة إبراز هذا النمط من الأدب في هذه البلاد تحت دولتنا الرشيدة التي ذللت كل صعب في سبيل العلم وقطعت أشواط طويلة في هذا الميدان بقيادة وتوجيهات رائد هذه النهضة فيصل بن عبد العزيز حفظه الله وأيده الذي حمل لواء الدعوة إلى الإسلام في وقت احوج ما يكون المسلمون فيه للتمسك بدينهم ولم الشعث وتوحيد الجهد وكان من تلك التوجيهات ان جعلت مناهج الادب والنقد لخدمة تلك الفكرة ومن هذا المنطلق اتجهت الرئاسة العامة للكليات والمعاهد العلمية بتوجيه من سماحة الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ إلى هذا النمط من الدراسة فأوجدت مادة البحوث في كلية اللغة العربية وفي جميع السنوات فاستقبلها المدرسون والطلاب بكل ارتياح وظهرت مواهب لدى الطلاب تبشر بالخير وتدل على أن هذه البلاد التي خرج منها الدعاة إلى الإسلام في العهد الأول وجدد هذه الدعوة المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا زالت ولن تزال بإذن الله مقرا للخير ومنطلقا له وهذا الكتاب شعر الدعوة الإسلامية في عصر النبوة والخلفاء الراشدين هو ثاني كتاب من هذه البحوث تطبعه الرئاسة العامة للكليات والمعاهد العلمية على نفقتها تشجيعا للطلاب وإظهارا لهذا الانتاج وهو أحد البحوث التي عالجت هذا الجانب المهم من طراثنا الإسلامي ولقد أشرف على هذه البحوث رجل أعطاها الكثير من وقته فجزاه, فجزاه الله خيرا على ما بذل من جهد إنه الدكتور عبد الرحمن الباشا الذي يتوقد حيوية ونشاطا وبإشرافه على هذا البحث وما كتبه مقدمة يظهر الموضوع واضحا بكل ملابساته وظروفه وفي الختام نشكر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن محمد أل الشيخ تشجيعه ومؤازرته ولرئاستنا جميلها وتوجيهها ولرئاستنا جميلها وتوجيهها ونهنئ الطالب عبد الله الحامد على هذا التقدير والتشجيع ونسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه وأن يكون عونا لنا في كل أمورنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عبد الله ابن عبد المحسن التركي عميد كلية اللغة العربية بالرياض المقدمه للدكتور عبد الرحمن رأفة الباشر عضيت أغراض الشعر العربي واتجاهاته ومدارسه في هذا القرن بدراسات كثيرة وافرة فتناول الدارسون فيما تناولوه المديح والهجاء والغزل والخمر والمجون والنقائب والطرد والوصف والحماسة وما قيل في الشموع وما قيل في السجن وغير ذلك من مئات الموضوعات وقد بلغت هذه الدراسات حد من التنوع والتعدد والتخصص جعل أساتذة كليات الآداب في العالم العربي يعانون صعوبة كبرى في اختيار موضوع جديد لطالب من طلاب الماجستير أو الدكتوراه إذ ما يكاد يمتد بصرهم إلى موضوع من الموضوعات حتى يروا أن باحثا أو أكثر قد تناولوه ويجدوا كتابا أو أكثر قد صدرت فيه لكن شعر الدعوة الإسلامية الذي اتقدت شعلته منذ بزوغ فجر الإسلام إلى يومنا الحاضر وأدى رسالته خلال أربعة عشر قرنا في تصوير مشاعر القلوب المؤمنة وإرواء عواطف النفوس المتدينة وإلهاب حماسة الجماهير المسلمة وحشد طاقات الأمة الإسلامية للوقوف في وجه الغزاه من صليبيين وتطار وتعبئتها لرد عادية اعداء الاسلام من زنادقة ومنحرفين لكن هذا الشعر لم يلقى شيئا من العناية التي لقيتها اغراض الشعر الاخرى ولم يلتفت اليه الا النظر اليسير من الدارسين التفاتات عابرة لا تتكافأ مع مكانته من ديوان الشعر العربي ولا تنهد إلى مستوى منزلته في حياة المسلمين حتى صح أن يطلق عليه اسم الأدب اليتيم ويرجع إهمال هذا الأدب إلى طائفة من الأسباب منها ما أشاعه أوائل المؤرخين لأدبنا وجلهم من المستشرقين وأتباعهم من أن أثر الإسلام في الشعر كان ضعيفا باهتا ومن هنا كان هذا الشعر الإسلامي لا يستحق العناية ولا ينبغي أن تنصرف إلى دراسته الهمم ومنها أن مصادر الأدب العربي وموسوعاته الكبرى كالأغاني والعقد والجمهرة ودواوين الحماسة والمفضليات والأصمعيات ونحوها من مجموعات الشعر العربي ومختاراته قد انصرفت إلى أغراض الشعر التقليدية التي وضع أسسها الجاهليون فلم تحفل بالشعر الإسلامي ولم تصبح مصادر له وإنما كانت مصادره كتب السيرة والتاريخ وتراجم الرجال من أنثال السيرة النبوية لابن إسحاق والسيرة النبوية لابن هشام والكامل لابن الأخير والبداية والنهاية لابن كثير والاخبار الطوال للدين واري والمعمرين للسجستاني والاستيعاب لابن عبدالبر واعلام النبوة للماوردي واسد الغابة لابن الاخير والاصابة للعسقلاني وغيرها وغيرها من مئات الكتب التي ارخت للأسر الحاكمة كالايوبيين او الاحداث الكبرى كالحروب الصليبية ونكبة بغداد ومنها ان كثيرا من شعر الدعوة الاسلامية لم يقله شعراء محترفون مشهورون وانما صدر عن شعراء مقلين قالوه تعبيرا عن خلجات نفوسهم وتصويرا لومضات مشاعرهم ولم يقولوا معه غيره فلم يذكروا مع الشعراء فلم يذكروا مع الشعراء التقليديين ومنها أن هذا الشعر لم يقيد له من يجمعه فنحن اذا استثنينا كتاب وحسن الصحابة في شرح أشعار الصحابة للمغفور له علي فهم المسترلي المطبوع في دار السعادة سنة 1324 للهجرة والذي يضم بين دفتيه ستين شاعرا وقريبا من ثمانمائة بيت من الشعر لا نجد ديوانا أو دواوين تضم الشعر الإسلامي الملتزم ولو أتيح لهذا الشعر أن يجمع كما جمع غيره وأن يوضع بين أيدي الدارسين لوجدوا فيه من عناصر الأصالة والصدق والعمق والحيوية ما عطفهم عليه وأغراهم بدراسته ومن هنا كان لا بد لهذا الشعر من أن يجمع لا لتيسيره للدارسين فحسب وإنما لوضعه بين أيدي أجيالنا المؤمنة لينهلوا من مناهله الصرة العزبة النظيفة فتشتعل نفوسهم بما فيه من حرارة الإيمان وتشحذ عزائمهم بما يتدفق به من روح التضحية والفداء وتفعم قلوبهم بما حفل به من مثل الإسلام وشمائل رجاله وتغذى عقولهم بما فيه من فكر نير وتوجيه خير ويصرفون بجماله وروعته ونقائه عن ذلك الشعر الفاجر الذي تقذف به المطابع على الدوام وكان لا لابد للمملكة العربية السعودية ومؤسساتها العلمية من ان تعمل على جمع هذا الشعر وخاصة بعد ان اقرد في مناهجها الجديدة دراسة ادب الدعوة الاسلامية في المراحل الثانوية من تعليم البنين والبنات وفي المعاهد العلمية ودار التوحيد والجامعة الإسلامية وكلية التربية للبنات وكلية اللغة العربية بالرياض لقد كان من واجب المؤسسات الثقافية في عالمنا الإسلامي كالمجامع العلمية وكليات اللغة والآداب والمجالس العليا لرعاية الآداب والفنون أن تعمل على جمع هذا الشعر ونشره بين الناس منذ أنشئة هذه المؤسسات ولكنها لم تهتم بهذا الواجب ولم تلقي إليه بالا وكأن الله سبحانه ادخر هذا الصنيع الكبير لكلية اللغة العربية بالرياض وشاء أن يخصها هي وطلابها والقائمين عليها بهذه المكرمة فادخلت مادة البحوث في الكلية بتوجيه من سماحة الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ نائب رئيس الكليات والمعاهد العلميه فاستقبلها الطلاب بحماسه وشغف وعمل سماحته على تشجيعهم بموافقته على طباعه انتاجهم المتسم بالاصاله والعمق والجده مما كان له اكبر الاثر في جمع هذا الأدب وإخراجه للناس وما إن عرضت فكرة تخصيص بحوث السنة الرابعة لجمع أدب الدعوة الإسلامية على فضيلة عميد الكلية الشيخ عبدالله الطركي حتى رحب بها وهلل لها عند ذلك قسمت أدب الدعوة الإسلامية إلى شطرين كبيرين الشعر والنسر ثم قسمت كل شطر منهما إلى عصور أو فترات زمنية أو أقاليم أو أحداث كبرى كالحروب الصليبية وغزو التطار ثم جنت لهذا العمل الكبير قريبا من مئة طالب من طلاب السنة الرابعة في الكلية وجعلتهم في نحو خمس وعشرين مجموعة وأنطت بكل مجموعة نصيبها من العمل الكبير وذلك بعد أن وضحت لهم الطريق ورسمت المنهج وقد أقبل الطلاب على عملهم العظيم بنفوس يفعمها الإيمان بجلال القصد ونبل الغاية وثذكيها الرغبة بما عند الله من حسن الثواب وأكبوا على البحث قريبا من سبعة أشهر يواصلون كلام ال... كلال الليل بكلال النهار فما اتدخروا وسعا لا تمكنهم منه طاقاتهم إلا بذلوه ولا تركوا مصدرا تصل إليه أيديهم إلا نبشوه فاجتمع لهم من أدب الدعوة الإسلامية شعره ونثره فوق ما رجوت وأكثر مما أملت على أن هذا الذي اجتمع لدينا لم يكن كله في مستوى واحد من الاستيفاء والدقة فقد كان بعضه محققا للغاية وبعضه الآخر دون المراد وبعضه الثالث بين بين وسنعمد في العام الدراسي القادم إلى إعادة العمل فيما لم يبلغ الغاية إذا أذن الله ويسر وسنعاود الكرة إذا اقتضى الأمر حتى يكتمل لنا ديوانان كبيران لأذب الدعوة الإسلامية أحدهما للشعر والثاني للنخر وسيكون هذان الديوانان في قريب من خمسة مجلدا تتألف منها موسوعة أدب الدعوة الإسلامية وكتابنا هذا واحد من الكتب التي نالت درجة الامتياز وقد قدمته الرياسة العامة للكليات والمعاهد العلمية على غيره في الطباعة لأنه يمثل الحلقة الأولى من سلسلة شعر الدعوة الإسلامية ولأنه يتعلق بأكرم عصور المسلمين واعزها على النفوس وأجلها في القلوب وأنا إذ أقدم هذا الكتاب لابناء الأمة الإسلامية لا أريد أن أطريه أو أثني على صاحبه فأمر تقويمه وتقديره والحكم عليه مطروك للقراء وحدهم ولكني أشهد بأن صاحبه السيد عبدالله الحامد قد أقبل على عمله بصط وبذل له من نفسه بسخاء ولبس له ثوب الباحث الذي يقدر المسئولية فهنيئا له سعيه المشكور وهنيئا للأمة الإسلامية هذا الإنتاج وتحية للقائمين على هذه المؤسسة الكريمة التي أنجبت هذا الباحث وأخرجت هذا الكتاب والله نسأل أن يرزقنا الإخلاص في الفكر والعمل وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا عبد الرحمن رأفة الباشا بسم الله الرحمن الرحيم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون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 كلمة شكر وعرفان للجميل من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا فاشكروا وأنا لست بقادر على المكافأة فلا أقل من أن أقوم بواجب شكر المحسنين والتنويه بصنيعه وأول من أتوجه إليه بشكري الجزيل وثنائي الجميل حضرة صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ نائب رئيس الكليات والمعاهد العلمية فقد شملني برعايته وخصني بعنايته حين أمر بطباعة كتابي ونشره بين الناس على نفقة الكليات والمعاهد العلمية فجزاه الله عني وعن المسلمين خير الجزاء ومد في عمره وكتب وكتب الخير لهذه المؤسسة الكريمة على يدي ثم أزجي شكرية إلى فضيلة الأستاذ الشيخ عبدالله التركي عميد كلية اللغة العربية كفاء رعايته اليقظة لابنائه الطلاب وسهره الدائب على مصالحهم وعمله المتواصل على رفع مستواهم أما أستاذي الدكتور عبدالرحمن رأفة الباشا الذي رافق منذ اللحظة الاولى مسعايا وسدد على الدوام خطاي فرعى عملي هذا منذ كان فكرة مستكنة في الضمير الى ان غدا كتابا منشورا بين الناس وبذل لي من وقته وجهده وخبرته ما بذل فله مني تحية الابن البار الى ابيه النصيح وله من الله حسن الخواب عبدالله الحامد منهج الجمع والتحقيق قبل بيان منهج الجمع والتحقيق لا بد من ايضاح المراد من شعر الدعوة الاسلامية فقد يفهم, فقد يفهم منه ذلك الشعر الذي يدعو الناس الى توحيد الله وعبادته وهذا المعنى مراد ولكنه ليس هو المقصود وحده وانما يضاف اليه كل شعر يحمل عاطفة إسلامية خيرة أو فكرة دينية نيرة تتصل بالإسلام اتصال الفرع بالأصل وتفيض عنه فيضان الجدول من الينبوع وبعبارة أوضح فإن المراد من شعر الدعوة الإسلامية الشعر الإسلامي الملتزم وقد رعيت عند جمع هذا الشعر الأسس التالية واحد ألا أثبت من هذا الشعر إلا ما تبدو فيه الروح الإسلامية واضحة بينة ومن هنا تجدني قد ضربت صفحا عن كثير من الشعر الذي لا تبدو فيه هذه الروح إلا لمحة ثانيا ثم إني حذفت ما يخرج عن خط الإسلام في بعض القصائد الإسلامية وخاصة ما يثول فكرة جاهلية ولو كانت تشم من بعيد ثالثا وقد صنفت الشعر المجموع حسب موضوعاته التي طرقها فجاء من عشرة أبواب هي ألف الدخول في الإسلام ويشمل كل ما يتحدث عن كيفية النقلة من عبادة الأصنام إلى الشك فيها إلى تحطيمها إلى عبادة الله وحده والثبات على العقيدة والعذاب في سبيلها باب توحيد الله سبحانه وتمجيده ودعاؤه والابتهال إليه جيم الجهاد والكفاح والنصرة ويشمل الأناشيد الحماسية واصف بطولات المسلمين وأيامهم الغر والفخر بنصرة الإسلام ونبيه عليه السلام د الهجاء ويشمل ما قيل في خصوم الإسلام ها المديح ويشمل ما قيل في النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام واو الرثاء ويشمل المراثي التي قيلت في النبي صلوات الله عليه وفي خلفائه الراشدين وشهداء المسلمين زي السياسة والفتن ويشمل ما قيل في الأحداث التي وقعت زمن الخليفتين الراشدين عثمان وعلي رضوان الله عليهما حاء الأخلاق الإسلامية ويشمل ما قيل في الموازنة بين الخلال الجديدة التي جاء بها الإسلام والأخلاق الجاهلية المنبوذة وما دعا إليه الإسلام من كريم الصفات وما رب عليه المسلمين من خوف الله وخشيته وما دعاهم إليه من التقوى وعمل الصالحات طاء المواعظ ويشمل ما قيل في القضاء والقدر والاستسلام إليهما وبث الأمل في نفس المسلم وإشعاره أن مع العسر يسرى وأن بعد الشدة فرج يا الأشتاك ويشمل الأشعار التي لا تنضوي تحت باب من الأبواب السابقة رابعا وقد أدى تصنيف الشعر حسب موضوعاته إلى تجزئة القصيدة المتعددة الموضوعات ووضع كل جزء منها الباب الخاص به خامسا ورتبت الأبيات كما وردت في مصادرها إلا ما اختلفت الرواية في ترتيبه فاجتهدت في اختيار الترتيب الأمثل كما أعملت يد التنسيق فيما وضح فيه عدم التناسق على وجه يقضي على وحدة القصيدة ويفضي إلى اضطرابها وفيما عدا ذلك حاولت أن يبقى روحه ونفسه واضحين سادسا وعند تعدد المصادر للقصيدة الواحدة اعتمدت المصدر الذي بدى لي فيه النص أجمل أداءا وأوفى عددا وأكثر صحة وأشد شبها بالروايات الأخر دون التفات إلى قدم المصدر أو حداثته سابعا وإذا كان في الرواية التي اخترتها شيء من القلق والاضطراب عملت على إصلاحه إما باختيار رواية أخرى وإما باللجوء إلى الاجتهاد حيث أضع القائمة المقترحة بين حاصرتين ثم أشير في الهامش إلى الأصل ثامنا وقد أثبتت في الهوامش اختلاف الروايات مهما تعددت دون أن أهمل شيئا منها مع قناعتي بأن كثيرا من هذه الروايات يرجع إلى تحريف النساخ وذلك لكي لا أفرض رأيي على القارئ ولأترك له فلصة الاجتهاد وإعمال الرأي تاسعا ورغبة في تيسير هذا الشعر لقرائه عنونت لكل قطعة منه ثم مهت لها ببيان مناسبتها وإضاح مشكلها وترجمة قائلها مع الإشارة إلى مصادر التراجم وقد التزمت في ذلك الإيجاز الشديد حتى لا يربو الفرع على الأصل كثيرا عاشرا وقد فصلت التعليقات المثبتة في الهوامش بعضها عن بعض وميستها مراعاة لصنوف القراء ففي قراء هذا الشعر من لا يهتم باختلاف الروايات وتعدد المصادر وتباينها وفيهم من لا يحتاج إلى شرح الغريب ولا إلى اللقوف على كثير من التراجم وإنما يتجه إلى غير ذلك من معرفة المصادر والروايات وتحقيق نسبة القصيدة إلى قائلها فجاء التعليق على الترتيب التالي المصدر فالنسبة فالترجمة فالمناسبة فالغريب فالرواية وذلك على الرغم من التكلف أحيانا في هذا التقسيم حادي عشر وفي سياق المصادر يعتبر المصدر الذي يذكر اولا هو مصدر رواية المتن ثم ينبه في الهامش على الروايات المخالفة ثاني عشر وفي مجال الفهارس اعتمدت ارقام المطوعات بدلا من ارقام الصفحات ثالث عشر والشعر الذي جمعته صحيح النسبة الى عصره أو راجح النسبة إلي ومع ذلك فهو لا يخلو من أشعار يكتنفها الشك وذلك خاص بما يرويه الواقذي في فتوح الشام رابع عشر وأخيرا فأنا لا أزعم أنني جمعت شعر الدعوة الإسلامية في عصر النبوة والراشدين كله فقد يكون هناك شعر كثير ند عني أو استقر في المصادر التي لم تتوافر لي وإني لأرجو أن تتاح الفرصة لي أو لغيري لاستكمال ما نقص واستقصاء ما شرد والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به على الدوام الباب الأول شعر الدخول في الإسلام الدعوة إلى الله تحطيم الأصنام إسلام الموحدين إسلام المشركين مسلمون يروون قصة إسلامهم الثابتون الصابرون النادمون التائبون هجرة ويفادة الفخر بالإسلام بين الجاهلية والإسلام الدعوة إلى الله واحد أي المقطوع رقم واحد رحلة واعية لكعب بن زهير الهامش واحد المصدر ديوان كعب بن زهير مئة واثنى عشر الترجمة كعب بن زهير المزني شاعر فحل نابغة من أسرة عريقة في الشعر أسلم يوم الفتح ومدح النبي بالقصودة المشهورة بانة سعاد وسيأتي طرف من شعره في باب المديح المقطوعة الثانية والتسعين بعد المئة والروح الاسلامية في شعره ضعيفة وقصائده الاسلامية قليلة ومن مراجع ترجمته بروكلمان واحد ومئة وست وخمسين والاغاني سبعة عشر تقسيم ثمانية وثلاثين وال والاصابة تقسيم مئتين والشعر والشعراء واحد تقسيم مائة وتاريخ اداب اللغة العربية لجرجي زيدان واحد تقسيم مائة وثلاث وثمانين وديوان كعب بن زهير وتاريخ الادب العربي للزيات فصل الشعراء المخضرمون وشرح بانة سعاد لابن هشام الانصري وشعر المخضرمين مائتان وعشرون رحلت الى قومي لأدعو جلهم إلى أمر حزم أحكمته الجوامع سأدعوهم جهدي إلى البر والتقى وأمر العلى ما شايعتني الأصابع فكونوا جميعا ما استطعتم فإنه سيلبسكم ثوب من الله واسع المقطوعة الثانية إلى الله إلى العزة لبجير ابن زهير ال... هامش المصدر دوان كعب ابن زهير وابن إشام الجزء الثاني صفحة ثلاثمائة واثنتين عشرة واحد إلى أربعة وزاد المعاد الجزء الثاني صفحة أربعمائة وإحدى من واحد إلى أربعة ونهاية الأرب 16 429 و 430 1 الى 4 والبدايه 4 368 369 1 الى 4 والاستيعاب 1 175 1 الى 4 وشرح بانه سعاد 4 1 4 الترجمه بجير ابن زهير اخو كعب الشاعر المشهور اسلم في السنة السادسة من الهجرة شاعر مقل محسن وفي شعره قوة ايمان ومن مراجع ترجمته الاصابة 142 والاستيعاب 174 وشعر المخضرمين 238 المناسبة كان كعب ابن زهير من منهج النبي وعاداه وقد عز عليه إسلام أخيه بجير فكتب إليه رسالة يقول فيها ألا أبلغ عني بجيرا رسالة فهلك فيما قلت ويحك هلك سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك على مذهب لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تعرف عليه أخا لك فأجابه بجير بتلك المقطوعة المقطوعة تقول وهي المقطوعة الثانية فمن مبلغ كعبا فهلك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحزم إلى الله للعزة وللات وحده فتنجو إذا كان النجاء وتسلم لذا يوم لا ينجو وليس بمفلت من النار إلا طاهر القلب مسلم فدين زهير وهو لا شيء دينه ودين أبي سلم علي محرم المقطوعة الثالثة إلى الإسلام أيها النيام لمجهول حاشية المصدر البداية اثنان ثلاثمائة وثلاثة أي الجزء الثاني صفحة ثلاثمائة وثلاثة وعلى, هج... وعلى هذا النهج نقرأ هذه الأرقام وهي في العمدة ونهات العرب ستة عشر مائة واثنتين وستين إلى مائة وثلاثة وستين واحد إلى ثلاثة إلى أربعة عشر. الغريب سبعة تهام منسوب الى تهامة كيمان فاذا جئت بياء للنسب كسرة التاء فقلت تهامي الرواية اربعة في النهاية اصبحتم قراتع الانعام خمسة في النهاية اما طرون ما ارى ستة في النهاية دج الظلام سبعة وقد بدى للناظر الشامي وبعده ذو البر والاكرام تسعة في النهاية بعد الشرك وزيادة فبادروا سبقا إلى الإسلام بلا فطور وبلا إحجام وهذه الأرقام هي إن عدد أبيات القصيدة وإلى القصيدة أو المقطوع الثالثة يا أيها الناس ذو الأجسام ما أنتم وطائش الأحلام ومسند الحكم إلى الأصنام أكلكم في حيرة نيام أم ترون ما الذي أمامه من ساطع يجلو ذجى الإظلام قد لاح للناظر من تهام ذاك نبي سيد الأنام قد جاء بعد الكفر بالإسلام أكرمه الرحمن من إمام ومن رسول صادق الكلام أعدل ذي حكم من الأحكام يأمر بالصلاة والصيام والبر والصلاة للأرحام ويزجر الناس عن الآثام والرجس والأوثان والحرام من هاشم في ذروة السنام مستعلنا في البلد الحرام المقطوع الرابع ارحل إلى يثرب لمجهول حاشيه المصدر نهاية الارب 1664 الغريب اثنان ال البيت الثاني المشمعل الخفيف النشيط المبادر المقطوع الرابع تقول ارحل الى يسرب ذات النخل وسر اليها سير مشمعل تدن بدين الصائم المصل محمد المرسل خير الرسل المقطوع الخامسة الى النبي لمجهول حاشية المصدر الاصابة ثلاثة الغريب واحد الخطاب لحابس الكلبي الصحابي اثنان مشيق في المحيط مشيق الرجل بعظم وقرح اصابت احدى ربلتيه الاخرى فهو امشق والرب لا باطن الفخذ فالمشق كناية عن بطء السير وغير الامشق هو المسرع ونعود الى المقطوعة مقطوعة الخامسة ارحل على اسم الله والتوفيق رحلة لا وان ولا مشيق الى فريق خير ما فريق الى الى النبي الصادق المصدوق القطعة السادسة الطريق الاقوم لمجهول حشيء المصدر لصابة واحد مائتين واحدة وسبعين تقول المقطوع يا حابس اسمع ما اقول ترشدي ليس ضلول حائر كمهتدي لا تترك النهج الطريق الاقصدي قد نتخ الدين بدين احمدي المقطوع السابع إلى سيدي الأوس والخزرج لمجهول حاشية المصدر وفاء الوفاء واحد مائتين وإحدة وأربعين والعمدة الأول والرابع من ابن خلدون وابن خلدون اثنان سبعمائة وثلاثة وثلاثين إلى أربعة والطبري ثلاثة مائة وخمس واحد والروض الأنف واحد 1 إلى 3 والنبلاء 1-2-2-1-4 365 ثلاث من 1 إلى 4 وتاريخ الإسلام 171 من 1 إلى 4 والاستعاب 4-32 من 1 إلى 4 المناسبة قيلت هذه الأبيات أياما كان النبي يعرض نفسه على وفد الأوس والخزرج بمكة لينصر دعوته ومنهم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ سيد الأوس والخزرج الغريب البيت الرابع الرفارف جمع رفرف وهي ثياب خضر وتطلق أيضا على الفرش الرواية واحد في, وفا في وفاء الوفاء أنت مانعا أخو ابن خلدون سعد الحزرجي الغدارف ثلاثة في جميع الروايات عداء الوفا وتمني منية عارف ونعود إلى المقطوعة السابعة تقول فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف أيا سعد سعد الأوسك أنت ناصراً ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي أجيب إلى داع الهدى وتبوأ من الله في الفردوس جنة عارفي فإن ثواب الله للطالب الهدى جنان من الفردوس ذات رفارفي انتهى الوجه الأول